Allahümme Ali kelimete Allah ve kelimetel haq ve dinel islam fil kulla en hayli alam ve iştah suduruna ve sudura ibadika fil kulla en hayli alam ilel iman ve al islam ve ihsan ve ve ila ve al ve ve واجعلنا من ابارك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المردين الصافين المحبين المحبوبين وجعلنا علماء حلماء سلماء أواهين نوابين منيبين متواضين خاشين متخلقين بعقلاق القرآن وكورين جدين ميبين ذكيين فاهمين ملهمين وصلى الله على سيدنا محمد والله وصحبه